فين دلوقتي سينا تميلا اشحاد البعض البعض فعلا بيسأل هي فين القانون فين فين اللي تجرد أعداء الله من المرتدين وعدوا على النساء العفيفات في خدورهن ليأسرهم كيف القرار وكيف يهدع مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشينا فضيحة جهد المقالة ليتنا للم نولدي فك العاني فك الأزير فك العاني فك الأزير انصروا دينكم انصروا قرانكم انصروا إخوانكم انصروا هذا الدين لقد ان للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يعودوا لرشدهم ويجمعوا امرهم ويجاهدوا عدو الله وعدوهم وصدق الله حين أخبرنا عنهم وقال كيف وان يظهروا عليكم لا يرطبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم أتسبل المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب أمان الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فقل لذوي الكرامة حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيبونا رب فمن أهل الدين والغيرة والرجوله والشهامة يبيع نفسه رخيصه في سبيل الله لإنقاذ هؤلاء العفيفات المسلمات من قيود المرتدين الطغاة وهن يصرخن صباحا ومساء واسلاما ورجالاه أتسبى المسلمات بكل ثقل وعيش المسلمين إذا يطيب أمان الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فقل لذوي الكرامة حيث كانوا اجيب الله ويحكموا اجيب اسير في غياهبهم اسير اسير في سجونهم حقير اسير في غياهبهم اسير اسير في سجونهم حقير يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير. يدنس عزتي علج رماني على الهجير. أسير أسير في غياب به حسير في سجونه محفير يدنس عدة علج رماني على الرمضاء يلفحني الفجير يدوس كرامتي حينا وحينا يقفه وهو خمار سكير وأنات الأسار شاهدات على ملياركم أين الضرير وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنان الحمير أيهنأ عيشكم يا قوم إني أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حمضله المرير أما أن نقول ايا جبناء قد حان انتقامي ايا تارات قد صاح النذير وميثاق مع الله اشترينا تكاد نقوثنا شلقا تطير انهم ضحايا صمتنا اين دعاؤنا لهم اين دموعنا من اجلهم اين مطالباتنا بفكهم ام اشتغالنا بدنيانا جعلنا ننساهم ولو أن القضاء لا دواة لكن وربي, لكن وربي نسيناهم فإن الله لن ينساهم ولكن وربي إن نسيناهم فإن الله, نسيناهم فإن الله, فإن الله لن ينساهم أين الحميات أين الحميات وأين الدين وأسفك على شعور غداج المهدى صفواني هل حرروا أسرة هل أنجدوا بلدا أم قولهم نس افاك وفتان والمدعون التصدي أين وثبتهم يوم الكريهات لم, تف... لم تفر بأعواني آي من الذكر فيها عز أمتنا ما أحسن السير في افياء قراني إما إلى النصر والتحرير موعدنا أو جنة ذات روضات وريحان كمثل الأسد إذ قفي الزئير لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار نسير لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار النسير أيا جبناء قد حان انتقامي أيا ثارات قد صاح النذير وإن نشهد الله العظيم أننا لن نخذ يا اسيرات الإسلام في سجول الطواغيث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 فيقولون لنا لا بل هم دعاة تحرير وسلام نقول لهم حرب خليبية جديدة ضد الإسلام فيقولون لنا بل هم دعاة تحرير وسلام أي سلام هذا أي سلام هذا الذي تختصر فيه النساء وتستباح المساجد ويداس فيه القرآن يقول لنا ربنا ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى ومنافق العصر يقولون لا سوط يرضى فمن نصدق نصدق ربنا ان نصدق المنافقين قلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي الفؤاد جراح واسرى تقيق مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل الابطال كبلهم حقير سجين يا الهي دون ذنب سوى عزم يواججهم نفير أنا إذا قطعت بالشهدتين هتردوني هتطلقوا أرام الله عز وجل يوم القيامة يوم لا ينفع ماله ولا بلون إلا من قطى الله بقلب سريك وأسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأسهد أن محمد عبده ورسوله يا ريت عشان خاطري ألتح لبكم بالله ألتح بالله أنا متعدة أنا وطفل وأصفال معايا أصفال ومعايا زوج ليه كذب حرام؟ حرامة أنا مقابل بلد لبلد لملد أعيش يا انا أنا مسترعت تتولعتها وأنا ما قلتها انا أنا فلاس عشارتين ايه بإيه انا أنا اللي عملت إيه يعني قولوني يا فلاس إيه وزوجي بقى المسكين اللي البحث اللي بجربة الفلاس هو إيه اللي معايز أموه إيه وإيه ده اللي اللي المسكين ومن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 اقول لكم انا مش راجعه ومش راجعي تاني ومهما عملته ولو لو على كده احاولها أحاول اكبر من كده واللي هتو عايزين وتعملو انا هعمل اكبر اكبر مني وانا امعرفك اوه اقول لكم ومهما عمله من جبالكم انتو 14 طول ما احنا واقفين وربنا واقف معانا انتوا انتو مقفين أن اي فتر انا من هتو اهتي جنبنا طول ما ربنا واقف معانا وطول ما احنا سبتين بايماني احنا بالزنين وامرنا نحنا نرتك تاني وقالنا بقابل تاني نقدر ربنا ونسرك بالله ما احنا نرجع تاني بنقول لكم انا هنأتكف بالله تاني وانتنا جاين تاني ما احنا نتركه ما محنا جاين تاني من النسيحية واحنا أفلامنا والحمد لله وعمرنا ما هنفتت أقلنا ولا هنفتت أزوارنا ولا هنفتت دلنا طويل ستزهر يا أبي وَفِي النَّسَمِ مِنْهَا وَالْوَاسِعُ مُنَلَّبُ طَالِ